بعد أحد عشر عاماً من البحث والتنقيب والتأليف والمراجعة، صدر في العاصمة البرتغالية منذ أيام عن دار النشر العريقة كوليبري أول معجم برتغالي عربي حديث.